2-ci cüz. E'uzubillahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Seyəqulu usfâ'u minan-nâsi, "Mä vallahu ma qiblatihim allatî kânû alayhā?" -ha. Qulillâhi l-mashriqu al vel-mârübu yahdî men وَمَا جعلناكم لِنَبِيٍّ أَن يَأْتِيَ بِشَهْوَتِهِ ۚ إِنْ أَتَاهَا ATَاهَا إِلَّا بَغْيًا أَوْ حَرَصًا ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَمَا جَعَلَ الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن على عقبيه وإن كانت إلا على الذين هدى الله عَلَى كان الله وَإِن كَانَتْ إن الله بالناس لروف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شقرا المسجد الحرام وحيثما كنت فولوا وجهكم شقرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربه فما الله بغافل عن ما وتييت الذي نوت الكتاب م كلية ما تبع قبلك وما أنت بتاب قبلة وما بعض بتابع قبلة بعض وولن التبع هوهم من بعد ما جاءك منعلم إن ك لم الظالمين الذي ناطنا من الكتاب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 وإنه للحق من ربك ومن الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت فولي وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم, وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت ويعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وما تتوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أزلنا من البينات والهدى من بعض ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وكفروا أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يوظرون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 وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّو حَبَّنَّكَ حُبًّا لَّحَبَّ حُبًّا لِّلَّهِ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 وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ألم يكن باهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءا ونداءا صم بك من لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا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 أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يما القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا البلالة بالهدى والعذاب بالماغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تؤل وجوهك قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب, والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ويقام الصلاة وعات الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا فالصابرين في البأساء والبراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم السيام في, في القتلة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفيا له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربك ورحمة فمن اعتذاب بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياتي يا أولي الباب لعلكم تتقون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 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقى فما شهد منكم الشهر فليصمه وما كان مريدا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبلوا الله على موهداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يجيب دعوة الدعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة السيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنت لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفو عنكم فالآن باشروا هن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشرقوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر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 ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن ينتعوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن ينتعوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام, الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاصا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 واذكروه كماذاكم إن كنتم من قبله لمن الضالين ثم فيضوا من حيث يفوذ الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قذيتم ناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكما وشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في آخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار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 سَلْبَنِي إِسْرَاءَ إِلَكَ مَآتِنًا مِنْ آيَةٍ بَيْنَه وَمَنْ يُبَذِلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلى الذين من بعد ما جاءتهم البينات باقي بينهم فهذا الله الذي آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسيبتما تدخل الجنة ولما يأتيكم مثال الذين خلوا من قبلكم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 والفتنه جوه من القدر ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا فمن يرتد منكم عن ديني فيمت ولما كان كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين امنوا والذين اجلوا وجاهدوا في سبيل الله لا يرجون رحمه الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميزر قل فيهما إثمه كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات معلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مِّنَ الْمُصْلِحِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتْكُم ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُم ۖ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ولا أولئك يدعون إلى النار والله يدعوه إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيد قلهم هذا فاعتزلوا النساء في المحيد ولا تقربهن حتى, حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث ملكم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم الناشيتم فقدموا لي أنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعل الله عردة لأيمانك وانتبروا وتتقوا وتسلحوا بين الناس والله سميع عليم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 والله عزيز حكيم التلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان فلا يحل لك ما تأخذوا مما أتيتمهن شيئا إلا أن يخافا فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدث به تلك حدود الله فلا تعتدوها وَمَن يَتَعَدَّ حدود الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَيَتَلَقَّىٰ فَلَا تَحِينَ لَهُ مِنْ بَادَةٍ حَتَّىٰ يَتَّخِذَ هَٰذَا وَجْهًا غَيْرَهُ فَيُنْطَلِقْهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن يَتَرَاجَعَا وَنَأَيَّقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, فتلك حدود الله وَإِذَا تَلَقَّتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوهُنَّ عِبَادًا مِّن دُونِهِ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَذَكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا تلقتم النساء فبلغنا جلعن فلا تعذلوهن أيكيحن أزواجهن إذا ترادوا بينهم المعروف ذلك يوعظ بما كان ميكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك ما اسكى لكم أطهر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 وَإ رذا في صًا آْ تَ راد منِنْهُم وَتشوريا فَلا جُنه عليهم وَإ رم أن تَسدِ وولادكم فلا جُنه عليهكم إَا ستُم ما تَيتم مِمار وَاتك الله فق الله علم أنن الله بما تَعملَ بَص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 لا جناح عليكم إن تلقتم من نساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن, أو تفرضوا لهن فريدة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المختر قذره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن تلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهن فريدة فنسو ما فردتم فنسو ما فردتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفوا اقرب وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلاوات والصلاه المستقموا لله قانتين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 والله عزيز وحكيم وللمتلقات متاع بالمعروف حقا على المتاقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم ترين للذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم فقال لهم الله اموت ثم احياه ان الله الذي فضل على الناس ولكن الناس لا يشكرون ومقاتلوا في سبيل الله وعلموا ان الله سميع عليم ماذا الذي يخرج الله قالا حسنا فيضعفه له اضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط واليه ترجعون والله يقبض ويبسط واليه ترجعون أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَمْ يَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَلَعَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ألا, أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ الله وقد فلما كثب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليهم بالظالمين فقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا له الملك علينا ونحن حق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله استفاه عليكم وزاده باستة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليك وقال لهم نبيهم ان ايه ملوكي اياتكم الطابوت فيه سكينه من ربكم فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك آل موسى و آل هارون تحمل الملائكه ان في ذلك علامه لكم ان كنتم مؤمنين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 وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم